بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في متبيات السلفية السودانية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين المولى عز وجل لكم النفع والطائدة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتب إليه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن الدعوة السلفية هي دعوة الحق لأنها دعوة الله تبارك وتعالى التي اختارها لعباده ولأوليائه وهي المنهج القويم الذي لا يرتضي الله سبحانه وتعالى منهجا غيره لمن أتى به يوم القيامة ولذلك قال, قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام هي أكثر الأمم تفرقا وتشتتا بل أمة الإسلام تتفرق أكثر مما تفرق اليهود وأكثر من تفرق النصارى فيما رواه أحمد ونقله ابن بعاص في كتاب السنة وصححه الألباني في تصحيحه لكتاب السنة من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء فوحيدة في الجنة و70 في النار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 قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة أمة الإسلام منها فرقة واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار كلهم ينابز الحكام كلهم هذه الاثنتان وسبعون فرقة الهالك في نار جهنم من الإسلام هذه الفرق الاثنتان وسبعون ليسوا من الكافرين وليسوا من الشيوعين الملاحدة وإنما مسلمون ولكنهم ضالون فبين لنا ساهل بن عبد الله التستري رحمه الله أن, أن هناك قاسما مشتركا بين هذه الفرق الاثنتين وسبعين التي ستدخل النار من الأمة الإسلامية قال كلهم ينابز الحكام ومن هنا ظهر الجماعات تكفر حكام وأئمة المسلمين وأول ظهور هذه الجماعات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن الفقهاء وعلماؤنا أن أول فتنة حدست في تاريخ الإسلام أول فتنة قبل فتنة التشيح وقبل فتنة الجامية وقبل فتنة الأشاعرة وقبل فتنة المرجعة وقبل كل هذه الفتن أول فتنة ظهرت في الأمة الإسلامية هي فتنة التكفير وفتنة الخواري والدليل ما رواه البخاري بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بذهيبة من مال البحرين فكان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أصحابه فجاء رجل ناتئ الجبين يعني جبهة وارمة من كترة السجود والصلاة لربنا سبحانه وتعالى كس اللحية مشمر الإزار الزهد مطبج السنن الظاهرية عاف اللحية ازاره مشمره مقصره خلاص وكذلك عليه اثر العبادة وكسرة العبادة بل وشدة العبادة مطبق السنة وده اللي بيخدع كتير من اخواننا يعني فيه ناس من اخواننا نفسهم يعني يعاينوا للتكفيرين والسروري والخوارج القي عنده لحية ومرته منغبة يقول لك ده من اخواننا لكن خلافنا معه بسيط خلافك بسيط كيف حنعرف عشوها للخلاف بسيط ولا الخلاف كبير هل هم من إخواننا ولا ما من إخواننا وماذا صنعوا بإخواننا هؤلاء التكفيريون طيب فقال هذا الرجل وهو زلخويصر التيمي واسمه زهير ابن حرقوس هذا اسمه الحقيقي زهير ابن حرقوس وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل فما هذه قسمة أريد بها وجه الله إذن نستفيد من هذا فائدة عظيمة جدا أن الخوارج والتكفيريين وهذا زعيمهم ذو الخويصرة أنهم لم يقبلوا بأي حاكم من المسلمين حتى أنهم لم يقبلوا بحكم رسول الله يا محمد اعدل فما هذه قسمة أريد بها وجه الله لذلك قال علي بن بي طالب رضي الله عنه قال الخوارج والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل ما جميل يقول لك شريعة والحكام ما قاعد عدعكم بالشريعة ونحن إذا نرجع الشريعة سأكيد الحكام كفار وزحولين نجاين نحن جاين الآخري الزول ده لو جعل ابن ويطالب قال ليك التكفير ده لو جاء لعملوا فيكم لو فيقوا عليكم حكام لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل الكتل عسوان عفامونه وهو تقول ليه ده الما بيش بهديك أنا بوريك ما هو ده الكتب ده كتب حق الديل بربوط ليك مع من هديك لشان تعرف انه شغل الشبكة ده واحدة واحدة لكن كما قال الامام ابن بطة في كتابه الإبانة قال لو ان كل صاحب بدعة لو ان كل صاحب بدعة بدأ بتبيين بدعته للناس لنفر منه الناس أسل الشيوعين عندنا في الجامعة نعصرهم ثلاثة ساعات أشان نقرر بس يقول لنا الله ما فيه ولنا مختنعين إنهما بعقيدتهم لا إله والحياة مادة وهم مختنعين إنهن إحنا مختنعين إنهم بينكروا وجد الإله كلام ذا معروف لكن قدما الناس ما يطلعوا البدعة والكفر بتاعه شبت كيف فقال ابن بطل أن كل صاحب بدعة بدأ بتبيين بدعته لنفر منه الناس لوسى واحد تكفيري قاعتنا قال لك هوي عمر البشير كافر عسل مبارك كافر ملك عبد الله وفهد عليه رحمة الله كافر والأئمة كفار أنا متأكد مفجل بيسمع له لكن بيبدأ لك هو الحاجة شرح بلوغ المرام بلوغ المرام يجي أخونا شائل كراس وكتابه أخذ بيش رحى حديث الرسول صلى سلم فقال ابن بطة لو أن كل صاحب بدع بدأ بتبيين بدعتي لنفر منه الناس قال ولكنه يحدث بأحاديث رسول الله شمال كلام عجيب كيف؟ والله يصور الواقع كأنه يرأه رأي, يراه رأي العين قال ولكنه يحدث بأحاديث رسول الله حتى إذا انخدع الناس أدخل بدعتهم ولغ المرام كتاب الأذكار للنووي كتاب التوحيد لشمعة دود الوهاب الأصولة الثلاثة تحفظ جزء تبارك ثورت ياسين والكفر تجي تدخل معاه في كل درس لو الدرس كان عن الوضو اذا تدفير الحكام لو الدرس كان عن المحيط اذا خلت تكفر الحكام والله اي درس الكتب دي مليئة بالتكفير موضوع تلقعه عن الكتاب ما متعلق بالتكفير لكن دول لابد يحشر لك التكفير اشكد تلقى التلميش لو قعد مع هؤلاء التكفيرين وسازكر اسماءهم اسما اسما واتحد اي تكفير على مستوى العالم مستوى الكرة الارضية ابتداء من محمد سرور في لندن والله كلامي أنا بكلمك بصراحة شفت لأنه عندي مستنداتنا ومشت لهم دوة في محلهم أتحداهم إلى أن ينكروا هذا الكلام الخطير لأبعد درجة في هذه الكتب الذي يحمل التكفير الواضح ويحمل السم الزعاف الذي يسممون به شباب الأمة المسلمة وبالذات الشباب السالفي كما سنبين من المصادر ومن الصفعات وبالأدل وبالأرقام ونرد عليه من كلام أهل العلم علمائنا الأجل عليهم رحمة الله جميعا وحبز الله من بقي منهم فقال يا محمد اعدل فما هذه قسمة أريد بها وكالله فهم الصحابة وقال أحد الصحابة دعني يا رسول الله لأضرب عنقه فقال دعوه يخرج من ضئضي هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن الإمام الآجري في كتاب الشريعة جاب آسار إن الخوارج من أكثر الناس قراءة للقرآن تلقى حافظ كتاب الله صوت جميل بكليك الواطف لا لكن تلقى تكفيره تكفير مرضان عيان وليست العبر في جمال الصوت أو في مجرد حفظ القرآن وإنما العبر قبل حفظ القرآن في سلامة المنهج وصحة المعتقد فلابد الشاب السلفي والمرأة المسلم عموما لابد أن يكون ذا بصيرة في دينه وأن لا يتبع كل نائق وعظاه للليلة جاي من بلد سعودية ولا غيره الناد جاهرين شالين كراساته ماشين وين ده محدث العصر من الذي حدثه ومن يحدث ومن الذي اخبر انه محدث منه كلمة محدث دي. انت قيلة سهلة كده العلامة المحدث فضيلة الشيخ صادق عبدالله مثلا العلامة المحدث فضيلة الشيخ زعموت بن فلان الاخر والناس ماشى ياخذ زولده اللي قال لك هو محدث منه ده سؤال طيب انت متأكد ممن هجو صاح ولا غلط الجواب بطبيعة الحال انا ما متأكد لكن سمعت الناس يقولون ان زولده محد طيب انت ما متأكد من الزولده في سلام الدين ومعتقده تحضر له ليه انت ما متأكد من دينه صح ولا غلط تحضر لنا انا بضرب لك مثل الان انت لو عندك اثنين مليون بس انا ما بتعرفني افرد انك ما بتعرفني ولا ابتسق ما بتعرف انا امين ولا حرامي هل بتمسكين القولوش اللي يقول لنا ماشينا وجاه الدكال نوغا أنه تخافنا أنهم بيصح فإذا كان هذا في أمر الدنيا إنت مرت إلا الزولة الضامنة طيب في الدين كيف كده السلف قالوا إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ابن عباس قال دخل المعسكر بتاع الخوارد التكفيري قال فسمعتوا من كسرة قراءتهم للقرآن عزيز. او دوي كدوي النحل المعسكر كله يهتزه كل واحد فاطح مصحف جاه قال ووجدت جباههم كأنها ثفنوا الابل الركب والصدر المبارج بتاعت الابل دي شو بتكون بتاعت الجمل بتكون خشنة كيف بكسرة الاحتكاك مع الارض ومع الصخور الصماء ومع التراب والحصاص زيدة جباههم جباه عقبات عباد لكن رغم أنه عباد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ما كتلون في مسجد السورة الحارة الأولى مسجد ما كتلون في مسجد الجرافة في مدرمان ما كتلون من قبل ذلك في مسجد مدني بقروا بطون إخوانكم بالسكاكين بالسكاكين شرطوا بطون اخواننا بعد ناس من اخواننا تلقيمش يبقوا تدفيرين والله الكلام ده يغيز والكلام ده يبكى عديد والله العظيم انت عارف اكتر ناس الممروض ما ينخدعوا بادعاوى التدفيريين ايا كانوا هما السلفين ياخذوا الكفرك وكتل في الجامع رميا بالرصاص تمشي تبقى معاه تحضر له محدث العصر شبكة واحد النازل واحد ما في كتب أنا عبينا لسه ما أنا دي مغدمة كله أنا جاي خلاس دي كل مغدمة لابد منها قال لئن انا أدركتهم هؤلاء الخوارج لأقتلنهم قتل عاد وإرم قال إن في قتلهم لمن قتلهم يوم القيامة لأجراء وهذا يحمل تطبيق القصاص عليهم يحمل تنفيزه للحكام ولي ولاة المسلمين طيب مسائل لا بد من تأصيلها علميا انا دار اي شاب واي شيخ واي رجل كبير شاب صغير يفتح اضنينه وقلبه وعقله تمام هذا ان اصل مسائل علميا اذا انت فهمت المسائل دي تاري ما بتكفيري بيضللك ولا بتكفيري بجلوك شوفا اطلاغك يقول لك والله يا اخي الطائفة الممتنعة كلام ذاته كبار هما ما فهم منه هنجيه بعد قليل ان شاء الله تعالى طيب لابد من تأصيل مسائل المسألة الأولى الحكم بغير ما انزل الله حاكم حكم بغير شريعة ربنا عديل كذا ما هو حكمه الشريعة قال أهل السنة أذكر الأدلة بعد كل جملة أشكرا والنقلات من كلامها للعلم قال أهل السنة والجماعة قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يعني ذا عقيدة ملخص العقيدة يعني وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الفاسقون الظالمون الثلاثة آيات المعروفة في المائدة هذا الكفر والظلم والفسق في هذه الآيات ما معناه؟ أبدا طيب ما معناه؟ طيب نحن عندنا قاعدة في الشريعة يا جماعة قاعدة بتفرق المنهج السلف الصحيح من مناهج اهل البدع ليه الطواف تضلت المتصوفة والاخوان المسلمين حزب التحرير هلما جرى ليه الطواف تضلت عن الصراط المستقيم لانها قالت انها على الكتاب والسنة ولكنها في فهم الكتاب والسنة اخطأت وفهمت الكتاب والسنة على غير فهم السلب الصالح أي حجب اسلامي اقبض نادي الزعيم بتاعه انتم منهجكم شنو ولك مولانا نحن على الكتاب والسنه كويس تعال تجاني انت على شنو كتاب وسنه امشي قادر انت على شنو كتاب وسنه اقسم اضحى سن البنا وسيطقط انت على شنو كتاب وسنه امشي امسك اي طائفه لك كتاب وسنه ولكن ليس المقصود الكتاب والسن فحصف وانما المقصود الاساس الكتاب والسن بفهم من بفهم السلف الصالح واول السلف الصالح هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي الاول السلف الصالح يا ومن سار على نهجهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين إلى آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز طيب الآيات فأوليكم الكافرون الفاسقون الظالمون قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة قال وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقه في الدين اللهم علموا التأويل قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس كفرا ينقل عن المله قال الكفر في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس كفرا ينقل عن الملة طيب ده ابن عباس وغيره من السلف وأنا شخصيا لا أعلم أحدا من الصحابة ولا أعلم أحدا من السلف الصالح أجمعين جاء بكلام غير هذا الكلام أنا لما قلت الكلام ده المعلومة دي في المحاضرة الفاتت النصيحة في لله في كشف أباطيل المدعو أبو عبد الله قاموا التدفيريون قاموا ولم يقعدوا قالوا انه انا كذبت على السلف وعلى الصحابة طلعوا ده الكتاب طلعوا واحد اسمه سعيد نصر خلاص طلع الكتاب ده قال كشف النغاب عن جهالات ندوة اللاماب وقال انا كذب لما انا قلت السلف اجمعوا على هذا التفسير قال انا كذب وما جاب واحد من السلف قال انه قال كلام غير كلام عباس الكلام الجابوا هنا هو ما فهمه من ابن جليل الطبري وانجيه وعشوية طلعوا كتاب تاني يتكون من مية خمسة وتلاتين صفحة الكتاب كسف النغاب الكتاب ده كسف النغاب عن مزمن الكذاب كتاب ده كله عنينا طلعوا تكفرين خلاص؟ قال له كسف عن, عن مزمن الكذاب فوق كسف النغاب عن مزمن الكذاب المرجئة يهود هذه القبلة ده, ده الافتداء بتاع الكتاب طلعوا كتاب تاني رسالة صغيرة طلعوا أولاد الصادق عبدالله وده كلامه ذاته واسماً لهم او كتبه ذاته كانت بنتي عدال بعض طلبة العلم منهم دين منهم دين دي؟ انا باهم المحاضرة اسل الحكومة لودتني فرقة المحاضر دي كان بيعليه التلفزيون والله بعمله بعمله وبتكلم عن اي تدفير باسمه كده وبطلع كتاب برفعه كده واي زول الكلام ده ما اجري يناقص طوالي انت هنناقص انت خايف ليه ليه المدب بيتعد وتكتب كتب وتطلع ورق ورقينا مطلعيننا قال تاليف ابو براء السيف والكتاب الكبير ده قال تاليف ابو سليمان الانصاري هو في سوداني انصاري على ابو سليمان الانصاري 135 صفحة ده اعداد بعض طلبة العلم قايلت ارجل وقت يوم سعد نصر كتب سعيد نصر وده هنجيبه عشان الكلام ده ما درسش يعني فانا لما قلت السلف اجمعوا على ذلك قالوا كذاب قالوا في خلاف المسألة في خلاف منو اللي الكتب دي كل ما جابوا لنا من الاختلاف جابوا كلامهم وماذا منه طيب ده تفسير الآية دي المسألة الأولى في التأصيل العلمي وانا حاجة أفتح الكتب بعشوية المسألة الثانية فتاوى علمائنا الأجلاء في معنى هذه الآيات التي تتكلم عن الحاكمية ما دي المشكلة بيننا وبينهم خلاص الآيات التي يكفرون بها الحكام هؤلاء التكفرون والخوارج معناها تشنو الآيات السلف تكلموا عن هذه الآيات ده شيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله طيب صفحة طيب صفحة تلتمية وخمسين صفحة 350. قال يتكلم عن إن الإنسان المسلم قد يجتمع فيه زرة أو خصلة من النفاق ويكون فوقه جزء من إيمان قد يجتمع فيه شعب من النفاق ويكون فيه شعب من الإيمان وهكذا في معرض هذا الكلام قال وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية هو مسلم لكن فيه شنو كفر دون الكفر الناقل عن المل يعني فيه كفر أصغر ما بيطلعوا بالردين لسه مسلم طيب كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف مش الصحابة كمان قول عامة السلف دي جملت لك الصحابة اليوم خيار السلف والتابعين تابع التابعين كل السلف سلبنا الصالح بصفحة تلتمية قال وهو الذي نص عليه أحمد وغيره في هذه المسألة تحديد صفحة تلتمية من المجلد السابع صفحة 312 صفحة 312 من نفس المجلد السابع لفتاوى شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة آه كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن المله. كلام ده واضح كفروا كفرا لا ينقل عن المله وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ده الموضع الثاني من الفتاوى تنورك النازل شغالين ساكن طيب صفحة خمسمية اتنين وعشرين وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري هنا زاد لنا كم امنوا والبخاري وغيرهما ده الموضع الثالث من نفس المجلد الموضع الرابع من نفس المجلد صفحة 254 طيب قال ويتكلم عن الاحاديث لا تتكلم عن نفي الإيمان نفي كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني ومؤمن قال ومن نحو قبل قول ابن عباس هو الجابة معاكدة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقلت ما هذا الكفر قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجي من ذلك أمر لا يختلف لا يختلف فيه وقال ابن أبي شيبة لا يزني الزان حين يزني غمم لا يكون مستكمل الإيمان يكون ناقصا من إيمانه طيب فتاوى أئمتنا الشيخ أول حاجة فتوى اللجنة الدائمة في الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وتفسير هذه الآيات الذي جاء, جاء فيها لفظة الكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون فتوى اللجنة الدائمة المجلد رغم واحد صفحة 780 السؤال ومن لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ أم كافر كفراً اكبر ولا تقبل منه أعماله؟ هذا السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل وصحبه وبعض قال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال قالوا لكن الفتوة جاي كده كاملة لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من الملة إذا شنو؟ إذا كان مستحلا واعتقده جائزا طيب أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة فعل ذلك يعني حكم بغير شريعة ربنا ماذا الكلامين عنه؟ طيب يعتقد فعل ذلك من أجل الرشوة او مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة لا يخرج من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصعبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باذ توقيعاته نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي عضو عبد, عبد ابن غديان الكلام واضح وموضح يا طيب نشون كلام التدفيرين كلام الصادق عبد من كتاب الاستنباطات البهيه صفحه 55 الى 56 ده كتاب الصادق عبد الله وزنه استعجل عمله كتب كورهجه بتاع كتب ورسائل كتبها ليجعل نفسه عالما كما قال لي هو بنفسي لما جيت له قال لي يا شيخ انا ترى انا اخشى كلامك ده تكذب للطلبه دي انت تظن انت تفريد انت ما قال لكن قلت له انت زادك ما علي ما هو ده هو ده قال لي انت, ما عالم. انت زادك ما علي قال لي انا عالم قلت له انتهت المناظره لقوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلى بمن اتقى فده تكبر للنفس لا يرضاها الله تبارك وتعالى شريد سمعته بأذني للشيخ الألباني عليه رحمة الله وقفات مع حياة الشيخ اتصل به رجل شاب ملتزم من الجزائر والشيخ كان موجود الوقت في المملكة العرية السعودية أو في الشام المملكة موجود في تلك الأراضي فاتصل به هذا الشاب قائلا إني رأيتك يا شيخنا العلامة الألباني رأيتك في النوم رأيت رسول الله في النوم ورأيتك تمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنص الطريقة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك مكنسة مكشاشة وتقش درب النبي عليه الصلاة والسلام يحكي للشيخ بالتلفون الشيخ رابعة سمع الألباني بيسمع في كلامة شابة الجزائرين شانا وردت واضع العلماء البجد علماء فقال الشاب الجزائري أولت ذلك يا شيخنا أنك تنظف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين سقيمها صحيحها من سقيمها فأنت تدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني فك التلفون وبك بكاء والله مسجل زيدي بالشريط بك بكاء بصوت عالي أول مرة أسمع الألباني عليه رحمة الله كده. بصوت عالي رمى السماعة حتى بالشريط مسجل السماعة واجعت من يده وبك بكاء عظيم جدا حتى ما أجد يتكلم مع الشاب تاني أقول له إنت يزكو تسكية لكن يجيك واعز أموت اقول لك انا عالم وامر ابن الخطاف ما روي عنه قال من قال انا عالم فهو جاهل اذا تعرف الجاهل اقول لك انا عالم ده طيب سبعة من كتاب الاسطنباطات البهية من الادلة الشرعية لمؤلف ابي عبد الله صادق ابن عبد الله طيب عرفنا انه معنى هذه الايات كفر دون كفر أو كفر لا ينقل عن الملة نشوف كلام المناقضين سبعة قال الصادق عبد الله فكفرة أهل الكتاب كفرة مشركون كويس وكذلك في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ركب دي مع شنو مع الكتاب مع اليهود والنصارى طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مع قوله تعالى ولا يشرك في حكم أحدا فهو من الترادف بين الكفر والشرك الأكبر الكفر الموجود هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليكم الكافرون كفر أكبر والشرك الموجود في قول تعالى ولا يشرك في حكم أحدا جعلوا شرك جنه أكبر قال وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة بأنه كافر بأنه كافر بأنه كافر تارة وبأنه مشرك تارة أخرى وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذا هو وهو من ترادف الألفاظ الدالة على معنى واحد وهو خروج صاحبه من الملة وخلوده في النيران أبد الآبدين ودهر الظاهرين يعني جعل الكفر أدلبه من الشاهدين حلاس الشاهدين إن الكبر في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جعلوا طوالي واش نجمع أكبر وإن يحكم بغير ما أنزل الله صاحبه في خارج من الملة وخلوده في النيران أبدى الآبدين ودهر الداهرين ودي عقيدة الخوارج بعينها لذلك يقول الإمام أبو مظفر السمعاني عليه رحمة الله في تبصيره جزو اثنين صفحة اثنين قال واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ومن ويقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر يعنون الكفر الناقل عن الميل الكفر الأكبر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم بمجرد ترك الحكم ما يكفر إلا إذا ترك الحكم بما أنزل الله واستحل حكم غير الله دي الحال الأولى ليكفر كفر أكبر الحالة الثانية الكفر فيها كفر اكبر اذا حكم بغير ما انزل الله وا حكم غير الله على حكم الله قل حكم غير الله ده اخير من حكم الله ذاته اذا يكفر كفر اكبر الحالة الثالثة让 يكفر فيها كفر اكبر مغير من الملة قال قال حمبيم بعشوفته وبنباس في ذلك اذا حكم بغير ما انزل الله هذا كلامه علمائنا اذا حكم بغير ما انزل الله وساوى حكم الله مع حكم غيره يكفر كفرا اكبرا لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اصح حكم الجاهليه يقول ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون الحاله الرابعه اذا حكم بغير ما انزل الله وجو اذا حكم الله وجحد حكم الله ده الشريعه ربنا دي كلام فارغ كلام فارغ بعد علم بالأدلة التي تثبت شرع الله قال كلام يكفر يغفر لأنه جهد بأربع حالات الحاكم يغفر فيها كفر أكبر أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله عديل عديل ولم يفضل ولم يساوي ولم يتحد ولم يستحل ولكن غلبته شهوته أو لرشوة أو لخوف من عدو حكم بغير ما أنزل الله فكفره من الكفر الأصغر الغير ناقل عن الملة النقولات على هذا الكلام قبل ما أتم كلاما صديق عبد الله فتوى للشيخ بن باز قرز الشيخ الفوزان عليه حفظه الله تعالى صفحة 175 من هذا الكتاب منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التدفير لمؤلفه أحمد بن جزاع بن محمد الرضي الرضيمان وقدم هذا الكتاب قرم أول لآخر الشيخ الفوزان وكتب الشيخ الفوزان بخط يده في مقدمة الكتاب إن المعلومات الموجوده في هذا الكتاب هي من معتقد اهل السنة والجماعه لا تخرج من ذلك وده خط الشيخ الفوزان بخط يده وهذا توقيع الشيخ الفوزان بتاريخ حفظه الله تعالى اذا اي كلام هنا الفوزان ماله موقر حفظه الله تعالى فنقل الكاتب فتوى للشيخ بن باز وقراها الشيخ الفوزان وصحيحه الفوزان قرا وعلق في بدايه الكتاب قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور الحاكم اللي يحكم بغير شريعة ربنا ما بيطلع من أربعة أمور قال من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة فهو كافر كفراً أكبر شوف كلامي ذات القررت لك بين يعني مفضل طيب ومن قال أنا أحكم بهذا يعني بغير شرع الله لأنه مثل الشريعة الإسلامية ده مساوي مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز يعني يقول كده يعني وبالشريعة جائز فهذا كافر كفراً أكبر وده كلامنا جيبين ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز ومن قال انا احكم بهذا والحكم بالشريع افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز فهذا كافر كنفران اكبر وذاها المجوزة والمستحيل ومن قال انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريع افضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل او يفعل هذا لامر صادر من حكامه فهو كافر كفرا اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر لكن لا يخرج من شنا يا جماعة لا يخرج من الملة يلا قلنا جسئية اولى للشيخ الاسمه الصادق عبدالله المحدث المزعوم قال بردين طوالي كفر اكبر وشيرك اكبر صفحة خمسة طيب كذلك وحنمسك الكتاب صفحات كثيرة جدا فيها ضلال مبين فتوى ثانية للشيخ العسيمين عليه رحمة الله والنازل بتلعبه في فتوى أولى كانت للشيخ العسيمين على رحمة الله يقول فيها بكفر الذي شرع تشريعا عاما حاكم وضع له قانون كامل غير قانون ربنا غير الشريعة الإسلامية أشغل عسيمين كان يرى ويقول كونه وضع حكما عاما كاملا يعني بدل حكم الله تماما بدلوا تماما حكم الله عز وجل حكم كامل غير حكم الله عز وجل ما عنده ولا زر من حكم الله يعني تشريع كامل قال هذا دليل على أنه على أنه يفضل هذا الحكم على حكم الله قال هذا دليل عملي يفضل الحكم على الحكم الله قال ده كافر كبرى أكبر لكن في آخر حياتي الشيخ عليه رحمة الله تراجع عن تلك الفتوى الأولى بفتوى متاخره اذكرها بتاريخها بتاريخها وتسمع صوت الشيخ العثيمين بصوتي وين اكون وشم لكن ما اعرف المايك ده مش تعبان ان شاء الله تسمع لانه يا جماعه الناس دي الفتاوى يقول لك الشيخ العثيمين قال كده اهو ده كلام الشيخ العثيمين اسمعوا بتاريخه عليه رحمة الله طيب طيب بس المكربون, طيب. وبيب وبيب. طيب. المكربون بتاع المسجدين اتعبان بطولها حسا ان شاء الله طيب. طيب ما اشكال يا جماعة انا فرقت لك الفتوى بنصها كلمة, كلمة كلمة يقول الشيخ العثمين رحمه الله تعالى ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين واربعمائة استمعت الى شريط مسجل باسم اخينا أبي, ابي الحسن في مأرب وهب الحسن المأرب المشهور ابتدأه بالسلام علي فاقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهه التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق الكفر فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير او عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولاً أن لا يستغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر ذه أوّل نصيحة قبل ما يجاوّب على السؤال والشباب التكفيرين ديين ما عندهم ويس. ما عندهم شغلى أنا مُفرِّغ هناك ما عندهم شغلى غير مسألة الحاكمية والله يواعد تسأل عن فريض الوضوء ما يعقف والذي لا إله غيره تسأل عن ثبتة فبتا... ليه ما تتكلّم عن ناس القباب والأضرحة ليه التكفيرين ديين ما شايفين ناس القباب والأضرحة ما شايفين الشركة الموجودة في البلد شغلتهم كلها حكام شغلتهم كلها مسألة الحا والله يزول ساكت جزعة ما ما عاوزه يجوه له ولا يعتقد ان الطائفة الممتنعة وان زي الشوكة وما زي الشوكة يزول التماري في اي بالدين يجي يوهي ما تساكت فدك العلماء قال انت زول صغير ما عندك علم موضوع دماء حقه فده اول حاجة تعريفة طيب قالوا على الشباب ان يهتموا بعباداتهم التي اوجبها الله عليهم او ندبهم اليها وان يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما وأن يحرصوا على التال بينهم والاتفاق وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد عاد بالصحابة رضي الله عنه ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة وإنما القلوب, وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد دم نصيح عاما قال أما ما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله يا دوب دخل لنا بالمسألة فهو كما في الكتاب العجيز وإن شاء الله بعدين يقول دائرة يرسلوا له في الموبايل ولا موجود إجازين عند الشماء طيب تسمع واطع إن شاء الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة اقسام. كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى, قضى الله به فهذا لا يكفر ولكنه بين فاسق و وظالم طيب واما اذا كان يشرع حكما عاما دي ده التراجع هنا من الفتوى الاولى الزكارة قبل قال اما اذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الامة يرى ان ذلك من المصلحة توقع الامة ده عجيب كيف يرى ان ذلك من المصلحة وشرح حكم عام وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا والله هذا كلام فلا يكفر أيضا فلا يكفر أيضا لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد, أن يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا أيضا مرجي شغل عسيمين ده مرجي جامي شغل عسيمين هل مرجي لنما نقول لنا كلام كلام كلام والله ولا قذر الكلام ده قالوا مزمن من غلاة الجامية وده كلام سيد نصرين في الكتاب قالنا من غلاة الجامية انت عاربا إجابة غلاتة الجهمية الذين هو ما هو؟ القسم الأول غلاتة الجهمية ذا القسم الأول كما بين الشيقى العسيمين في شرحي للبواسطية وكما بين الشيقى الفوزان عليا رحمة الله, الله غلاتة الجهمية بينكروا أسماء الله وصفاته الرحمن ما في كلام سيدا الرحيم ما في كلام سيدا الملك ما فيه القدوس ما فيه كده بعض أهل العلم كفروا معدي ما كل الجامية كفروا غلاة الجامية ينكروا مش الأصفات حتى أسماء الله ينكرونها هل أنا منكر أسماء الله؟ الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذا كل انا مؤمن به كيف أكون من غلاة الجامية؟ وانا داير النازل ما يتكلون بعيد واحد قاعة تناك يكتب ويطلع كتاب أبو براء السيف أبو سليمان الداراني ما بعرف ليه منوكد العنصاري منوكد السيف والخنجل انت أصر ليه هنا أقيب صف أي تكفيري يجي هنا ده بس يجي والله مستعيد أناظر ليه تكفيري لأنه أنا ما خايف ليه قال الإمام محمد معد الوهاد عليه رحمة الله وإن العامية من الموحدين أنا ده ما بقول لك كلام ده أنا ذو العالم والكلام المزحل صادق المدعو صادق عبد الله المذيع يقول ده انه انا قلت انا ما عالم قال انت ما عالم طيب بتتكلم ليه انا مالي وقال لهم كمان في الاعلام بخله يكتب له شيخ قال قال كتب الاستاذ اقول لك حاجه الاستاذ جاتا انا ما راضيه والله والذي لا اله غيره الشيخ انا ما راضيه يبيعوني شيخ ما راضيه ينادوني استاذ ما راضي انا ما استاذ ولا تالي جاته شفت انا حاجه صغيره عامي من عوام الموحدين اذا سالتني انا شنو انا عامي من عوام السلفيين لكن وعوام الموحدين قال الشيخ محمد عبدالوهاب وإن العامية من عوام الموحدين يغلب ألفا من أئمة الزيغ والضلال كده بتحداهم جميعا ألف يجو يقف وين كتب أهل العين لكن بهم شوين أكتب أبو سليمان الأنصار والداراني وضعموت وغيره ما بتقدر تعمل محاضرة زي دي ما بتقدر فصهر في العالم كده ما بتقدر حتى رئينا ما سجلنا الرد بتاع الصادق عبدالله رد على محاضرتنا لغيمنا في مجد بخاري رد على وين في الدرج بتاعه جوه في الجحر هنا بتاعه رسلنا وعد من اخواننا وقلنا له مش هسجلها اسي الامبسييرات الموجوده دي اكيد يكون فيها واحد تدفيري بياناتكم جابه ولو عرفتوا ما حد في اللول امبسيري جيب وسجل شفته وثق الكلام ده ما حد يعني بنخاف من الحج وثقوا اصر ما بنعمل لك اي حاجه تستفيدي ان شاء الله تعالى فاغونا ما شغلت الامبسيري قدام اصي عبد علينا قام الله المدعو صادق واعد من طلابه قام سرق الام بي 3 بتاع اخونا والله سرق الام بي 3 اخونا عامل في الترابيزه ماليه جامان بي 3 وين اخونا على حيله لما حسوا انه عامل فتنه اخونا قاعد جنبي الان خلاص حس اني عامل فتنه وجوطه لهم في الوكر بتاعهم في المعهد جهم واحد ولا بيخجل من التكفير دخل يده جوه وطلع الام بي 3 قال لي هات خدت لي والله العظيم جت اهو ده آه. ف احمد اذن فتح الام 3 اللي قفلوا فتحوا قد تقدم الصديق عبد الله عشان يسجل كلامه واخونا قعد كده ما عرفوا سيها نهايه المحاضره سهله الام 3 دق الام 3 زول ثاني قفل منو القفل فاتي ده ما صديق عبد الله قفلو عشان ما يسجل الكلام ده لو حق ده سينه ليه شوف كلامه احنا نقوله في العلن في الصحراء في جوبته في اي حته نقوله كلامه ده حق ده مناجي ربنا سبحانه وتعالى فدل الناس ناس عجيبين وناس مجرمين لجرام كبير كما سأبين بعد قليل طيب قال فإننا نستطيع أن نكفر هذا وإنما نكفر الشيخ العسيمين الاستماش وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو أو أو, أو قيل حكم الله عزه أو أو لأن يكون الناس عليه أو فضل وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أو لأن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل لأنه مكذب لقوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقولي حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ثم هذه المسائل يقول عليه رحمة الله لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين ده إذا كفر يعني طلع بالردين خلاص إذا سلمنا إنه كفر خلاص وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أجبه هذا فإن هذا من السفح بلا شك وهو مخالف للشرع ألفها انتهى كلامه عليه رحمة الله كلام دوابع أوضح من الشمس في رابعة النهار, النهار. طيب كذلك من التكفير الموجود في كتب وانا بدأت بالكتاب الاول كتاب للمدعو صادق عبدالله من التكفير الموجود في كتبه الواضح جدا لا يختلف فيه اثنان في كتاب الاستنباطات البهية من الادلة الشرعية قرأنا من صفحة 55 الى صفحة 56 ايضا في صفحة 57 يعتقد الصادق عبدالله عقيدة الخواري ويخالف عقيدة للسنة الجماعة التي قرأتها وأطلت فيها وذلك حرصا على أن تؤصل هذه العقاية في قلوب إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى طيب قال في صباح السبعة من كتابه الاسطنباطة البهية قال الاسطنباطة الحادي والعشرون هو قلب استنبط من الأدل يعني. طيب من قوله تعالى ولا يُجْرِكُ في حكم أَحْدَ دليل. على أن كل من حكم في عباد الله بغير شرع خالقهم أنه مشرك كافر وأن من أطاعهم أو جرى في ركاب مختارا مريدا لذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام إلى أن قال فكيف يكون الحال مع من يطيع الكافرين في تغيير شرع رب العالمين فإن طاعته في غاية الامتناع بل هو كفر أكبر مخرج من الملة الجزية الأولى واضحة جدا من البداية الكلام واضح إلى النهاية من قوله تعالى قال وليشرك في حكم أحده دليل على أن كل من حكم في عباد الله بغير شرع خالقهم أنه مشرك كاف ولا شك أنه يعني الشرك الأكبر المخرج من الدين والكفر الأكبر المخرج من الملة بدليل وأن من أطاعهم أو جرى في ركاب مختارا مريدا لذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام فإذا كان من أطاع هؤلاء الحاكمين بغير شرع الله أتى ناقضا من نواقض الإسلام يعني كفر كفرا أكبر هذا يدل على أن قصد الصادق عبد الله في قوله دليل على أن كل من حكم في عباد الله بغير شرع خالق مشرك كافر يعني الشرك الأكبر والكفر شنو؟ الأكبر المخرج من المله. ويجد كلام وضوحا كلامه في صفحة مئتين واحد ومئتين من كتابه من نفس الكتاب كتاب الاصطنباطات البهية من الأدلة الشرعية قال في صفحة مئتين واحد وعليه فليلزم, فليلزم هؤلاء المرجئة أن يقولوا بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله وعليه فليلزم هؤلاء المرجئة أن يقولوا بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله آه وماشي الكلام له في بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله لكونه شرع الأحكام المعارضة لحكم الله وأمر الناس بها طيب إلى أن قال وكما تقدم طبعا كلام حشو كثير أنا بجي لموضع الشاهد وكما تقدم وقال لموضع الشاهد من البداية لنهاية بتمامه وكما تقدم لا يلزم أن يقول هذا حكم الله فالآيات دالة على أن مجرد الاستحلال للحرام ودي مسألة براها بالمناسبة شوف حشر معاية مسألة الآيات دالة على أن مجرد الاستحلال للحرام والحكم بغير ما أنزل الله كفر وردة عن الإسلام وده تلبيس تدليس واضح الاستدلال الاستحلال من استحل ما حرمه الله كفر اكبر مخرج من الدين باتفاق الفقهاء نحن نتفق مع هذا الرجل التكفيري في هذه المعلومة الصحيحة معلومة ذي شنو صحيحة ان المستحيل ما له يكفر لكن جاء امر متفق عليه انه من الكفر الاكبر وحشر معه امر تاني متفق عليه انه في اصله من الكفر شنو الاصغر حشره مع بعض قال فالايات ذال الكلام ده صعد متين ودنين. والآيات دال على أن مجرد الاستحلال للحرام ودي مسألة براها صحة لما صحة دخل معا طوالي والحكم بغير ما أنزل الله كفر ورد عن الإسلام ودي عقيدة الخوارج الأوائف أشعر ما هم ينقلوا كلامي ده غلط المعلومة الأولى قال صح الاستحلال للحرام شنجمعه كفر بنص كلام ابن تيمية في الفتاوى الجد ثلاثة صفحة ميتين سبعة وستين ده موضوع منتي عارفينه الاستحلال لما حرم الله كبر مغرج من الدين لكن الحكم بغير ما انزل الله هل هو ردة طالما قال ردة معناته كبر اكبر وده عطلة كلامي الكلامة صفحة سبعة وخمسين الجارية قبل شوية ان يكسد بالكبر الهناك كبر شنية معه اكبر مغرج من الدين وهذه هي عقيدة الخوارج الاوائف بنصها كثير من اخواننا بيقول لك يا اخي لقيت واحد قال جا يدرس عندنا المدعو صادق وكان من أخواننا كان معنا في جامعات تعال يا زولي تماشوين معاه قلت له ما شوين قال إحنا قلنا ندرسينا طبعا معاه الشيخ المحدث العلامة صادق عبد الله قلت له زولي تكفيري امتع الموضوع قل دامت شبابه زولي تكفيري لأنه سانب الدول أذلة ما أقدر ناغز كثير تكفيري هذي الكتب موجودة تكفيري قال لي يا أخنا مسألة الحاكمية د شوف النازل بيدخلوا ليك يدسي ليك السوم في الدسم يا جماعة زي الكلامنا يدخل ليك معلومات صحيحة مع معلومات شنو؟ خاطئة ودي عقيدة الخوارج الأوائل الخوارج الأوائل كفروا الصحابة ليه؟ انت قال كفرهم ليك تجيب لي ليه كفرهم؟ بهذه الآيات القتل على ابن نبي طالب ناس عبد الرحمن بن ملجم لما انكتلا شالين للخنجر وطعنوا المسموم وهم يقولون لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله بنفس الفهم الخاطئ لمسألة الحاكمية بالفهم الخاطئ فهم الخوارئ المساكن ناسي نفس الفهم فلينتبه الإخوان فدي عقيدتهم عقيدة هؤلاء طيب من الأباطيل في كتب هؤلاء أيضا أباطيل كثيرة وما زلنا مع الكتابة الأول الزولدة قالوا طبعاً هو عالم علامة مش كده؟ أنا بقول الزولدة جاهد وعندي دليل قوي جداً على هذا الكلام أديني مصحف جيب مصحف ما هو يقول أنا كالضاب لا لا ما درعني على المصحف <تصفيق> أنا درعك آية من كتاب الله وحكم واضح حكم واضح الزولدة خالف كلام ربنا كده مما يدري أن الزولدة كلام ربنا ده ما أظنه وقرأه كثير ولا عنده معه علاقة بفهم كلام الله عز وجل سورة المائدة الآية 89 من سورة المائدة ربنا قال شنو وهو يتكلم سبحانه وتعالى عن كفارة الأيمان الآية 89 من سورة المائدة طيب قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنا بقى حافظ لكن بقى من المصحف عشان ما أي كلام اقوله بقوله مزمن ده كذاب وهكذا الإخوان المسلمون في كل زمان ومكان حزب الإخوان المسلمين أي زلق يقول في وشهم وفي ضدهم يا شيوعي هذا ترابي زمان أي زلق يقول في وشهم بيقول شنو يقول لك ده شيوعي فهؤلاء تكرهوا هم مسلمين ده لا هو مسلمين والله أنا بتقدم بمسجد الحجم يرد دائم بصلي المغرب إذا الإمام الشيخ هذا إذا أنا تقدمت يوم الأشيخ كما فيه بتاع الراتبة صلاة الراتبة أنا أتقدم بيطلع من الصلاة والله بيطلع من الصلاة يقطع الصلاة ويصلي بمسجده يوم طلع من الجامع كله واحد أعقلهم هذا أعقلهم وهو جاهل مثلهم لكن أعقل الجاهلين جرى وراهم وخلص صلاة زيهم ويجعلهم لا منزمل دماء كابر لكن ضال بس فتجوز الصلاة وراهم طيب ربنا قال لي أشكت بقريك من الكتب أنا كلام ذاته عبدالصديق عبدالله لكن بقري ليك من الكتاب برفع ليك الكتاب شبه يقول لك أنا بكتب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عرقتتم الأيمان فكفرت إطعام كم؟ كفرت الحليفة كم؟ الأيمان كم؟ فكفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تضعبون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, أي أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كلام واضح أزول الحلف وحنس في حلفه يعمل شنو؟ يطعم كمسكين؟ عشرة مش كده؟ لابد ما يقبل المناظرة لأنه هنا ضلال مبين نوجه هنا بالجهجة في المناظرة صفحة كم؟ صفحة كتاب الدرر والزهور قال اكثر من 100 فائده قال من حديث جبريل المشهور هنعرض الكتاب نقول الفوائد اللي جابها كده طيب صفحه 40 من كتاب الدرر والزهور اهو ده الكتاب الدرر والزهور اكثر من 400 فائده من حديث جبريل المشهور قال فائده من فوائد قال من قوله صلى الله وسلم وتصوم رمضان ما حديث جبريل اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان والاحسان الساعه كده قال فيه عدة فوايط هذه الجزية تصوم رمضان في فرضية الصيام شهر رمضان كويس وفيه ان ما عداه من الصيام هو من النفل لا من الفرض الا ما الزم العبد به نفسه كالنذر او ما رتبه الشارع كفارة لشيء معين ككفارة اليمين عند العجز عن العطق او اطعام ستة مساكين او كسوتهم فيجب صيام سلاسة ايام والراجح أن تكون متتابعة أعيد تاني ولا واضح طيب فيه أن ما عداه من الصيام غير صيام رمضان يعني هو من النفل لا من الفرض إلا ما ألزم العبد به نفسه يعني غير صيام رمضان كل نافلة إلا البلزم بأو الإنسان نفسه زي النزر زي النزر له كده يصوم 23 يوم خلاص ده بقى عليه صيام واجب وإن كما رمضان لكن ألزم بنفسه بقى واجب او ما رتبه الشرع كفارة لشيء معين ده برضو مثال تاني من الصيام الواجب قال غير صيام رمضان وكلامه صاح لها الدينة ككفارة اليمين عند العجز عن العتقي ما كفارة اليمين اذا حنست عن حلفك ورجعت تأتيق رقبة مشكلة؟ طيب او اطعام قال ستة مساكين او كسوتهم او ده الكلام او اطعام ستة مساكين ده ده المحدث ده محدث شو ده وإلا كان قصص ألف ليلة وليلة وكذا لكن بحدث في دين الله عز وجل يحدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هذا بريء من أن يكون محدثا والتحديث منه براء ما عنده علاقة الزلد ولسه أنا جاي كلام كثير حتتعجف إنه زول بس نافقينه ساكت الأخوان المسلمين وكلام ساكت فارغ قال أوضعهم ست مأساقين أو كسوتهم فيجب صيام ثلاثة أيام وراجع أن تكون متتابعا إذا سعرضنا الكتاب ده سريعا قال كتابة درر والزهور اكتر من اربعمية فايدة قال طلعها من حديث واحد يعني الود خلاص عالم انت على الفايدة طلعها كيف طلعها كالاتي وانا لخصت الكتاب بعدما قرأته لخصت الاسلوب اللي اتخذوا بالكتاب يجيب فايدة بيبنا فايدة خلاص يكرر ال... تم تقبل تحيات اخوانكم بمنتديات السلفيه السعوديه